In my luhi allahu la ya La, na allah -se وَمَنْ ارفع الدين ما انفن وذلك هو الفوز المعين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب اجعلنا من أمنين آمناً نؤمن I'm man. فَإِنَّ عَلَىٰكَ لِكُلِّ ضَعِيفٍ ضَعِيفًا مَنْ فِيهِ مَلَّةُ الْحَقِّ وَمَلَّةُ الْحَقِّ بعد ما لهم أنهم أصحاب الجحيم إلا الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه من نوقفة قال خوف وما كان السبب ما joo meidän kun lämmää ei vain ثم شقعنا الأرض شقا ثم شقعنا الأرض شقا فأنزلنا فيها حتى إن إضاء عيما What's that behind Bummer,